التسجيل الأربعون استمع إلى النص ثانية ثم استخرج الفعل المجرد والمزيد منه وصنفهما في الجدول الآتي بدأ التحدي بين موسى عليه السلام والسحرة فاستنصر السحرة بعزة فرعون فألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فابتهج بذلك فرعون وجنوده ظنا منهم أنهم قد فازوا فاستعان موسى عليه السلام بالله وألقى عصاه فتحولت إلى حية تسعى تأكل حبال السحرة بسرعة